إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك, فأولئك يبدل الله سيئات من حسناك وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإن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 خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فتو فيكون لداما